أما بعد هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الاثنين التاسع من جماد الأولى للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف يلتقي فضيله شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه بابنائه وإخوانه من مدينة بن غازي منطقة شبن حرسه الله وسائر بلاد المسلمين لكلمة منهجية بعنوان خلاف العلماء وكيف يتعامل المسلم مع اختلاف العلماء في الجرح والتعديل فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فإن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينا ان طريق الجنه سبيله العلم كما في حديث ابي هريره رضي الله رضي الله عنه اخرجه مسلم فقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وكما بين سبحانه فضل العلم بقوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء وبين سبحانه أن الناس يتفاوتون في العلم فقال وفوق كل ذي علم عليم، كما أنهم يتفاوتون في الدرجات في الجنة ومن أشرف العلوم التي جعلها الله سببا في حفظ دينه علم الجرح والتعديل والذي به يستبين الصادق من الكاذب والحافظ الضابط من الضعيف من الضعيف في الحفظ والسني السلفي من المبتدع الحزبي فهذا علم جليل بلا شك آه. والله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الدين فقال سبحانه إن, إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آه. نعم. ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به المتصدر لهذا العلم وإخلاص الدين لله عز وجل وأنه إنما يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا حزبة لله كما كان شعبته ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وفي هذا العلم كان اماما في الرجال والتعديل ولو من أول من تكلم في الرجال من إيه من أئمة التابعين ف فكما بوب ابن أبي حاتم في كتابه وجرح التعديف المقدمة في ترجمة شعبة قال باب كلام شعبة في ناقلة الآثار وأنه يفعل ذلك حزبة لله وبهذا ارتفع شعبة ارتفع شعبة عند عند المؤمنين آه. نعم, ف... نعم. ف... فكما أخرج... نعم، ابن أبي حاتم في مقدمته في هذا الباب آه... بسند صحيح عن يحيى بن سعيد ال يحيى المسعيد القطان أنه سأل شعبة لماذا لا تروي عن حكيم بن جبير وسأله حكيم بن جبير فقال شعبة إني أخاف النار فبين أبو محمد أبو الرحمن بن أبي حاتم أن قول شعبة هذا لأن صورته حكيم بن جبير صورة من لا يقبل خبره آه. صورة من لا يقبل خبره فخاف شعبة أن ياروي عنه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح آه. فيكون قد تقول على رسول الله صلى الله عليه ما لم يقله هذا في بيان فضل أئمة الجرح والتعديل وهذا هو الذي به يرتفع العالم الإخلاص لله والاحتساب وأنه لا يفعل ذلك طلبا لعلو في الأرض ولا فساد ولا لطلب شهرة زائفة آه. لا قيمة لها آه. و... وفي الجانب الآخر تجد يعني شبابا هم خدثاء خدثاء أسنان قد تعرضوا لهذا العلم في هذا الزمان بجهل وبرعونة أو بغير فهم ولا ولا دراسة لقواعده ولا ولا وليس وليس من الرصيين فيه وليس من من أهله وإنما خاضوا فيه بدون يعني مقدرة على التصدر وإنما صوروا لأنفسهم أنهم يعني من أهله أو صور لهم الشيطان ذلك فملأ مواقع التواصل هذه الحديثة في هذه الشبكة التي صارت سلاحا صارت سلاحا ذا حدين الخير والشر ملوها بالكلام المتهافت الذي يمرض القلوب والذي تسبب بإثارة الفتن وفي, وفي فساد ذات البين وفي تشويه صورة هذا العلم بسبب أنهم ليسوا من أهلهم وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وصد الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة هذه من علامات الساعة ومن علاماتها كذلك أن ينطق الروايبضة الرجل التافي ويتكلم في أمر العامة وناس خدثاء شباب صغار لم يتربوا التربية الصحيحة ولم يتفقهوا الفقه السديد ثم إذ بهم يرفعون أنفسهم إلى مرتبة ليست لهم فكم أثاروا من الفتن وكم أفسدوا وكم حرشوا بين العلماء نسأل الله أن يعجل بزوال شرهم عن الإسلام والمسلمين وأن يحبط مكرهم السيء لمن كان يمكن من مكرا سيئا ليفسد المنهج السلفي أو لي... لي... ليؤذي علماءه وطلبته والله عز وجل لهم بالمرصاد تسأل الله أن يصلحهم وأن يكف على الإسلام والمسلمين ولذلك تجد أؤلاء يخضون في مسألة اختلاف العلماء فالجرح والتعديل بأهوائهم بم بما يحقق مصلحتهم ليس من باب طلب الحق فليس من طلب الحق من سبيل إنما هم يرفعون من شاءوا ويجرحون من شاءوا بالهوى فمن كان معهم وسيقة لهم على طريقتهم فهو عندهم من أفضل الناس ولو كان من أسوائهم فواقع الأمر وكذلك هو عنده من أعلى من الناس ولو آه آه ولو كان فيه ما فيه ولو كان من أجهلهم فحقيقة الأمر آه فالشاهد بارك الله فيكم أن خوض هؤلاء في هذا العلم والأدى والأمر الأمصار يقعدون في قواعد أفسد فسادا عريضا ولذلك نحن علينا أن نرجع إلى ما ستراه ائمه هذا العلم حتى نعرف قواعدهم منهم وليس من هؤلاء الأحداث ف فكما في كتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للإمام أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي رحمه الله المتوفى في العام الثالث والستين بعد الأربعمائة حيث عقد بابا في عنوان القول بعنوان القول في الجرح هل يحتاج لكشف الأملاه و ونقل عن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال, قال جمهور من أهل العلم إذا, إذا جرح من لا يعرف الجرحة يجب الكشف عن ذلك ولم يوجب ذلك على أهل العلم بذا الشأن ثم ذكر بعد ذلك فقال وقد ذكر أن الشافعية أنما أوجب الكشف عن ذلك لأنه بلغه أن إنسانا جرح رجلا فسئل عما جرحه به فقال رأيته يبول قائما فقيل له وما في ذلك ما يوجب جرحه فقال لأنه يقع الرشش الرشش عليه وعلى توبيه ثم يصلي ثم يصلي فقيل له, فقيل له رأيته صلى كذلك فقال لا. فهذا ونحوه جرح بالتأويل والجهل والعالم ولا يجرح أحد بهذا وأمثاله فوجب بذلك ما قلناه أي من كشف سبب الجرح ثم نقل عن القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري أنه قال لا يقبل الجرح إلا مفسرا وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره وانما كان كذلك لان الناس اختلفوا فيما يفسق به فلابد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق ام لا وكذلك قال أصحابنا اذا شهد رجلان بان هذا الماء نجس لم تقبل لم تقبل شهادتهما حتى يبين سبب النجاسة ان الناس في الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء وفي نجاسه الواقع فيه قال الخطيب هذا القول والصواب عندنا وإليه ذهب, ذهب الأئمة من خفاظ الحديث ونقاده مثل محمد إسماعيل البخاري ومسلم المحجج النيسابوري وغيرهما إن البخاري قد احتج بجماعة سبقة من غيره الطعن الطعن فيهم والجرح لهم كأكرمة كأكرمة مول بن عباس في التابعين وكإسماعيل من أبي أويس وعاصم من علي وعمر بن مرزوق في المتأخرين، فكذا فعل مسلم من الحجاج، فنحتج بسويد من سعيد وجماعة غيرهم، واشتهر واشتهر عمن ينظر في حال الرواء الطعن عليهم، فسالك أبو داود السجس هذه هذه الطريق <تصفيق> وغير واحد مما بعده، فدل ذلك لأنهم ذا أبوي لأن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه وذكر مجبهه، ومن هذا كلام ندرك بطلان القاعدة التي قعدها. أحد هؤلاء الأحداث في هذا الزمان هم ليسوا من أهل هذا العلم وليسوا من الراسخين فيه حيث قاعدة قاعدة عجيبة قال فيها إن ردك لجرح العالم جرح فيه هذا كلام على الاطلاق ليس صحيحا بلا شك ولم يقل بهذا أحد من العلماء على الاطلاق بل هذا هذه القاعده هو أحدثها واحدثها لحمايه نفسه وحمايه زمرته من ان من أن يرد جرح من أراد أن يجرحوه ولكن لو تنزلت هذه القاعدة عليهم ما تطبقوها لأنفسهم آه. نعم فإذا جرح العالم رجلا ثم لم يبين سبب جرحه بالبيان الواضح المفسر ولذلك لم يقبل هذا من يعلم حال هذا الذي جرح هذا العالم أنه قد استفادت عدالته أو استفاد علمه وعرف عرفت عدالته عند العلماء الآخرين علمت هذا العالم بما يوجب جرح هذا العالم الآخر، فلذلك إذا رد أخرون جرح هذا العالم لا يعتبر لا يعتبر ردوهم جرحاً أو طعنا في هذا العالم المجرح آه. بل إنما مرب ذلك لأنه لم يأتي بالبينة الواضحة على جرحه آه. خاصة إذا كان جرحه مبنيا على اجتهاد منه بسبب ما نقل إليه من النقلات التي قد تحتاج إلى ضبط. كيف إذا كان الأمر قد بني على التحريش بين العلماء فهذا بلا شك يعني يجعلوا الشك والريبة في حكميه أكثر، ما؟ ولا يعرفوا الجرح بالهوى إنما هو يبنى على على على أدلة واضحة، ما؟ ومسألة كلام العلماء بعضهم في بعض أحيانا هذا حدث قديما، قد يتكلم. يعني أحد العلماء في, في الآخر بسبب أمور لم يعتبرها العلماء, العلماء سببا في قبول هذا في الجرح. الجرح كما أخرج الخطيب البغدادي عن شعبة أنه قال احضروا غيرة أصحاب الحديث تعظيم على بعض فلهم غيرة من التيوس يعني بشر آه. وقد تكلم الامام مالك المعنس بابن ابي ذب وتكلم ابن ابي ذئب في الامام مالك ولم يقبلك الُولَم POW كَلَامَ في الآخر. وكذلك تكلم مالك, في محمد بن وتكلم محمد بن في مالك ولم يقبل العلماء كلام فاعده في الاخر وإن كان بلا شك مالك هو أفضل وأعلم من كل الرجلين ذلك آه. ولذلك شيخنا العلامة ربيع بن يادمت خليحة في ظلطة الذي يعد إمام هذا العلم في هذا الزمان لما رد على فالح الحرب غلوه في تعنيه في أناس قد عرفوا بالسلفية وباستقامة العقيدة والمنهج فقالنا أن تكلمت في أناس قد عرفوا بالعقيدة الصحيحة وبالاستقامة عليه وعرفه بالسلفية عند الناس فإما أن تأتي بالأسباب المقنعة في جرحك لهؤلاء وإلا أن يطعن عليك أنت ويساود الظن فيك ااا إن تأتي بالبيانة بالبيانات الواضحة على طعنك على هؤلاء آه. ورد الشيخ ربيع على فارح الحربي أيضا بعض القواعد الفاسدة التي أصلها والتي منها أن العالم إذا جرح أحدا فإنه لا يسأل لماذا جرحت بل بل اعتبر فارح الحربي أن مجرد السؤال يعد هدما لأصول الأسئلة هذا يتوافق مقاعدة هذا الشاب الذي قاعدة هذه قاعدة المخدثة أن ردك لجرح العائل بجرحهم فيه فهي قاعدة فارح الحربي وتبار عليه فاروق الغيثي من أتباع فرح الحربي فكأن هذا الشاب هداه الله يحيي قاعدة فرح الحربي بصورة جديدة فأمثاله لا ليس مرجعية في هذا الباب ولا ينبغي أن يلتفت الشباب إلى كلامهم في هذا الباب لأنهم ليسوا من أهله فكيف إذا بنوا قاعدهم أحكموا على الهوى وكيف إذا ورف بعضهم بالكذب بل كما هو يعني معلوم أنه قد عليه عليهم أمور تجعل المنصفة يرتاب من أمرهم ويكون على حذر منهم وإن تمسحوا بالعلماء فإن العالم إنما يزكي على حسب ما يظهر له ولا تنفع تسكية العلماء إذا كانوا على خلاف هذه التسكية في حقيقة امرهم اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كان اختلاف العلماء إنما في يكون يعني في صواب وخطأ. مسألة اختلاف العلماء رحمة هذا كلام لا يصح ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولكن العلماء كانوا يبغضون الاختلاف الذي دي إلى التنازع والفرقة والشر. آه. ولهذا كما ثبت عن علي في مأخره البخاري أنه قال فإني أكره الاختلاف. آه. كذلك. نعم كما على الشاطبي في الموافقات، إحنا مع ما قالوا ما قال نختلاف أم رحمة واسعة فقد روى ابن واه عن ذلك أنه قال ليس في اختلافي، آه، ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة إنما الحق في واحد قيل له فمن يقول إن كل مجتهد مصيب فقال هذا هذا لا يكون هكذا لا يكون قولان مختلفين صوابين. إنما الترجيح يكون بالدليل وكذلك فيما يتعلق بالجرح والتعديل فأن الامر يكون مبني على الدليل وعلى الحجة ليس على الهوى وليس على يعني ما يقاعده الحدثاء من قواعد هي لا خطام لا ولا زمام نسأل الله أن نفقهنا في ديننا وأن يصرف عن المسلمين شر من يريد أن يفسد عليهم أمر دينهم وأن يفرق جماعتهم اللهم عليك بكل من أراد أن يفرق كلمة السلفين أو أن يحرش بينهم اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم خلاص <try> خلاص